بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبذا. أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما دام قربة أو مسكينا دام تربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة